بسم الله الرحمن الرحيم وعيد لك له مزتيله الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخي لذك كلا لا من في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقر أذتي. ينك انغ نغانديم